شب واسيا المقعد بنشوان انتهيت انكسرت وضعت مع بين طيعت شوانا وانكسرت وضعت مع بين طيعت شوانا عد Oh, yeah.